بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفاء والعشر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد وَأَمَّا مُؤْمِنٌ جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي وَأَمَّا الَّذِينَ Zijn er niet het Waarom? Well, ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكل اللما ويشفون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجا Sfa, sfa, sfa, sfa, sfa, sfa, Hello. أن <تصفيق> ذو